بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ميم كتاب أنزل الله إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل من كافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْهَبُونَهَا عُجَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لهم. العزيز الحكيم ولقد عرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ كُرُون لَعَمَسَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَنْ جَاءَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أقواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك منهم فَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِلْ إن أَنْتُمْ أَتَشَاءُونَ مِثْلَنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّوا عَن مَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّمَا نَحْنُ إلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَا الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليترك للمؤمنون وما لنا فليسوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمنا وعلى الله فليسوكل المتوكلون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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد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 فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَنَحْنُ تَبَعًا فَهَلْ أَعَنْتُم مُّغْنُونَ أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قدي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَدِتُمْ لِي فَلَا فَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتِ نَعِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَهِيَاتُهُمْ تَرَى سَيْفًا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حين وَأَنزَلَ بِهِ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا ظَلَّهَا مِنْ قرار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 يُبَدِّلُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ مَطْأً لَهَا وَضَأْسًا لِلْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سبيله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 ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فافرج به من سنارات رزقا لكم وانشر لكم فلك تجري في البحر بامره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر جائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن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 رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن فَإِنَّهُ فإنه مني ومن عصاني فإن تغفور رحيم ربنا إني أسكنت من رَبِّ اجْعَلْ بَيْتِي بَيْتًاَ مَأْمُونًا وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رِزْقًا وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا كَرِيمًا رَبَّنَا لِكَي نُصَلِّيَ وَنَسْجُدَ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 لَهُمْ طَعَامٌ مِّن قِنْطَارٍ ۚ لَّا يَرُدُّ إِلَيْهِم طَرْفُهُمْ وَأَكِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أجل قريل نجيبا سكن السبع الرسل او لم تكون من قد ما لكم من ذو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 وإن كان مكوهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار وترى وغشى وجوههم النار لاجهي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب